الله الرحمن الرحيم <تصفيق> سبحانه الذي أسرى بأرضه غير من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي ورحنا حوله دينه من آياتنا بصير. <تصفيق> <تصفيق> إنه مرسن مع رصير يعني إن الله عن سبحانه الذي أنه تكدس ويتعالى عنه على أن يكون للشريك ولا بثير ولا شبيه في قدرة مضيئة من إلهي و الله أمودس عنه أسراب عبده في الليل من نسجة الحرارة إلى المسجد الأقصى وهذا يعني كرامة من الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي يدعي الناس ولا حضر يستجيب له يتعي في نفسه بشكره يكاد أن الله لا استجعب دعوتك و لا يكاد من هوالك على الله و لا الله لا راضي عنك و لا يكد أنك مقصد في دعوة سفر. يعني يتعي في نفسه بوشع أنه لا الناس ولا ناس وما بله في في ناس في, في... في هذا غريبان وما ترى من أيش سبب؟ لأن الله سبحانه وتعالى يدفعل بشأنه ويدل معنا وياه ويدل على علمه وترامته عند الله ما ما هي... من هكذا ما هو واضح للنبيهم على سنا. ما ليش هات آثار الأنبياء؟ لأن كلا الشم مثل الأشخاص يعني كان الشام عليه الأنبياء إذا شهد آثارهم. و...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 الهماطن نبيرو وغلب نبيرو ويه على ارفع معنا وياهم على الدعوة جت النشاط إنه الجميل في حد وظيف حين ما أحد يستجيب له ولا أدر يمكن إح شيء عند الله ما من له ته من التفسير إنه السميع بصير لا جرس السميع الله آله يعني من هتادي وش النبي يعني وش بترى وش تحجب يو وش وش عليه هو وش با... وش من الحجج وومن عأساء معنوياته وطبعا يقول في قاله وش يقول هذه لا لا لا هو قاله إنها ب إنها ب دخلت مش يوصل دعاه ما عاد شكله دي باركنا حولك تعالي هنا ابشرني ودي طنباره من يعني احبار صلاح في انت في عند ابراهيم أم... حل... الله هذه الارض التي في هذا الله العظيم الطنباره هاي العالمين كلها خير خير فانها فيك في دنيا كلها هذه البركه تاع الدنيا خير كلها أبو عبد من الأعراض مهادي من الأعراض دي مبارة أبو عبد فيها يعني أو شيء فيها فيها أثمار وباركها عالمي بيجتبي فيها التجارة مركز التجارة في كله بيجبلوا عليها من كل من ش مشاريع أو من الشمال ما يعني we now realized that God departed from us and made the lifestyles We can perform it in peace and peace For only one time forward, we will see each other So God enter the throne Gift in respect of Asia and Europe and Africa Youoper genocide ووبارك الله على الدين إنها عبدين عبارة أنبياء الأنبياء فيها عطوا الله منها وأتينا موسى الكتاب إن الله أنأتنا موسى الكتاب على التوراة ولعلهم هم الذين إسرائيل الكتاب التوراة هدى يعني استشهدوا أنواع الهداة في كتابهم الله استشهدوا من دونه فلا بالله لا يستشهد من دونه وكيل قاله لن يعتمد عليه ويعبدوه هو واحد وعندما تفسير بقلنا له هدى ولا قلنا معه وقلنا له هدى تفسير على هدى يجب معه بذلك من حملنا مع نوح فقال له من حملنا مع نوح كان عبدالشكور نوح من نحنوح. يا الله تجلس برحمة الله معناخذ إنهم كانوا الأرضي شكراً، وهم أولادنا الحقيقة حمل المعلق أولاده، وبيقولون إلى بني إسرائيل في الكتاب تفسر إن في الأرض ما غزل، يا لله أخبر بني إسرائيل في كتابهم في التاريخ إنهم دايت كتبوا في الأرض ما غزل، ويصنعون علوم كبيرة دايت كتبوا في الأرض يسرفوا فيها ويسلك فيها مرة ثانية في التاريخ في التاريخ. فإذا جاء وعد الله ما؟ يعني فإذا أفسدوا أول, أول ما ما مرة إذا جاء وعد الفساد الأول بعثنا عليكم من لنا، الله يبعث يسلط عليهم عباد لنا، أُولِي بأس شديد، هالكيف هالقتال عسر؟ فجاءوا خلال الديار قال دعي يدوسوا البلاد، خلال الديار بني إسرائيل وكان عدا مفعول، لا بد ما يقعد، منهم إنهم بيشبلوا هذا ولا بد ما يقعد يسلط الله عليهم، أهل العرب أول يقول قلوا بخص بالصحيح لأنهم جاءوا لها نبه دولة عندك دولة بابل عاصمة هبابل وكانوا عدم مفعولة ثم رددنا لهم الترث عليهم مرجع باية يجعلوا أو كترها البديئ سواقيا وأمزدناكم بأموال وبنين وجعلناهم لكم أكثر نخيرة أجعلناكم أكثر نخيرة أدبين فروضاً لكاتل أجعلكم أكثر عدد يجوشكم أكثر الاحسنتم احسنتم الناس يسكنون لا الله عن الأسرى إذا احسنوا ما نفع لهم وسكن وإن أساءتم فلاهم أساءتم ما بال عراة يسكنون. بعد ما يدعم عليهم الله عليهم عليهم لهم ويهجموا أكثر عددهم وأموالهم أولادهم لما بده أكثر من ذلك. إن احسنوا يعني وعلي عمل عمل صالح و... و... فأطاع الله وشكره فما نفعل أنفسكم وان عساءه تفرض رحمة الله وانتمطد ما أعرضوا الله فإذا جاء وعد الآخرة حين ثاني ثاني مغر ليسوء وجوهكم ذلك أولي أهل بابهم بايجوا ليسوء وجههم يعني بايجوا يعني فستأو منهم منهم يعني من جبروكم بايش يبقروا عليكم ويدوسكم ثم يسبروا ليسلوا وجهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مطرح يعني بايكم حتى يعني يدرسوا مقدساتكم يدخلوا مسجد يخذبوه ويهدوه ويكتلوه وليتبروه على التثبير ويهدوه كل ما ظهروا عليه يدمدوه بيوتوا وزرعوا وحالتوا أموال باية أن يدمدوه بيوض وضعت ذي السندان. في التوراة. علما في التوراة أنهم أنهم يحصلون أنهم فساد. في الأغماط. قال من تحت نصر. أنا خليها الأول. ما نبهد ولاها عندي. ما ما حندي كلها سندات. لا. أنت إنما فرس. ما جابك هذا مثل قلت ما هو <تصفيق> من أعمال هذا السياق العرب ما قدواه ما قدواه ما قدواه سكال الإسلام الأفضل والشم أنتبهوا بالنسباء اللي أصلوا بعد من بعد عيسى بعد ما بعد الله نبيه عيسى صلوا عليه النصار. من النصارى أتعلبو عليهم قديم جدا له قديم النصارى عن بعد عيسى ما بعد الله نبيهم صلى الله عليه والصلوات النصارى. الله بن إسرائيل يعني بعد بعد ناس جالك به الثانية وبدأ يشتغل الأرض وصلت عليهم ثاني نبأ مثل أول نبأ قال عسى ربكم أن يرحمكم إن يبعد عنكم ويقبل مصابكم ويكثر عددكم ويكثر أنواعكم ويرد عنكم خير بعد ما تفسد الثاني نبأ. وأنّяти أقعدوا منهم اذا دع 우리를 ما يقول إذا عدّو المالي exist عليكم. وعدّ عليكم بالاتصليق فنصلّت عليكم قلت أيّها اللتي ألمام ألمان؟ أنا لمعادل الماليد مالارا إنّ المخ من مج شعرت في اللahn я أقعد أنّى الفسال في العرض لا عليكم قالّ هذا أخر مالا قال آخر تصويت فهمي بس أسم limiting ANK محرم مدارهم في اوروبا خربها كان شوارع قتلهم قتل دريع <تصفيق> وجعل الله مو... الحمد هذا الحين رح مو... اتراجع مو... هذا بدأ في الدنيا ذا الحين <تصفيق> ها م... يعني الله بدمه يمضي الله رعاية إذا رح أنعتهم اذا إذا عشتم فساد في أوربا عود عليهم من النجمة مصلح عليهم <تصفيق> إلا بني إسرائيل بس ما تعرفين ها ما في ترى في التوره, التورة بعد اكلهم وكل من اسف شباب يعني ادي اللي... قد الله عليهم نعمه عظيمه الله عليه. يعني بيجوز جزاء عظيم وجعلنا جهنم للمكذبين حصيره يا الله ان يجعل سيد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 يعني ناجه من الكافرين حسيرة زجد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أبهم يعني يهدي الناس للطريقة التي هي أبهم يعني أحسن الطرق ويبشروا المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجل كبيرا يبشرون الذين يعملون الصالحات أن لهم أجل كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالأخرة أخذ عذاب عذاباً أليماً لما يؤمنون بالأخرة فأعد لهم عذاباً ألا وهو يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً على طبيعة الإنسان قال إنه ب بي... بي... بالشر بدعاء الشر مثل ما يدعى بالخير. يعني يقول الله نزل نزل العذاب علينا مثل يقول يا الله حدنا مطر يعني هم بي, بي... عليهم مدبين هم مدبين ليه بيطلب الشر؟ وكان إنسان عاجز، طبيعه الإنسان العاجز هذا حد لأنهم بي انبياء... أنبياء الله رسله بيحدرو الأمم المكذب بيقولوا احضروا الله عذابه بيزالوا عليكم عذاب إذا أص على التكذيب وأصرتوا على العناد وأصرتوا على الكفر تمرض على الله بيعذبهم هكذا هاي راح له... نزل بناء على يهزر على بيستعدني ف الإنسان عاجز هذا طبيعه الإنسان المكذب وجعلنا الليل والنهار آيتين آيتين من آيات قدرة الله و آية الله و رحمته و حكمته فمحونا آية الليل جعلنا آية الليل و وجعلنا آية النهار يبسر استضرنا فيها لأن تبتعوا فضروا من ربكم لجلكم تضربوا فأرجبكم و معانشكم و تشيروا المصارحكم و ولي تعلم المعلش ينافس حد وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل ان جاء طائره في عنقه فعلا. كل إنسان أزمن عمل في علبة. الحمد لله كفو. الله خير. اسمه طال. نقول أن عم أنهم بيطير في واحد عمله أنا بيشت في مادة رح صاغا له. ونخري له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا. يعني فيه ح حساب عمله. كتاب قال هذا له. كتابك. بعدين لها قرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسبة. احسب انك بتعليل روح احكم على نفسك اذا لم به شيء يجيش من احسده فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يظل عليها لا يقدر واحدين هباء يضر الله ولا يضر نبيه ولا يضر دين الله ما هو نبي ما ضل الله نفسه فبق ما هم تعدي ضل الله إلى غنيه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزيل رازرة وزر, وزر, وزر اخرى ما بتحمل نفس المدرسه كل نفس مدرسه ها ها ها ها عن ها خيرها ها وما كنا ها حتى ها ها ها ها ما ما ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مستحبو مستحبو ولم يستحبوا العذاب وهم عدلون حتى يلعطيهم رسول وإذا أردنا أن نهجف جريحا أمضنا مصر فيها وفزقوا فيها وحق عليهم القول فدمرناها في الميرة قال إذا أبها قد فقد أراد الله أهلاتها الذي كفرها يتكفروا وعسدوا في الأرض وتفضدوا وطاوموا وتيبروا وستبروا وسففوا الدماء وقد أراد الله لعقبها فينسي إليهم رسول في, في أمرهم وينها؟ يعني أمرهم بالخير في دار رحمون دعوا في عددهم يبدأ يسرين يعني يسرين لهم يقول أنه يش... يستحقين الله وسخاطه عذاب الله نازل لكم بايح لبكم على تمبردكم وعلى فسادكم والأرض يعني <تصفيق> <تصفيق> عدد بيئة كما كنا حتى الله اوه أمر الله مترخيها بأمر الله الكبار يعني بأب سالح بأمر الله بالرسالة كباراتكم والببيئة بديهم أسباع لهم في دار مردوا على التفضل والسوق عذرم الله حق عليها قول يعني استحق هذا العذاب دمها يعني ها زيالين. يمكن بيدمنا بيدمنا بي الله بها بس الجار والله ولا لا كل اللي صنب بالناس على بعض هذا لابنات الشقوم غداه صحيح هذا الناس الشقوم من الله بي بي بي قبل العذاب العظيم قبل العذاب العام نبلم لم دار عطوه مصائب إن داب دين دخلوا إذا عطوه بجيب هالأشياء بتحسحه على العدد قلت كبرنا فعوض كبرت الأصل الله بتحسحه على الله ما نعدله بدي عرس عليه رسول يعني إن دار يعموهم منها يعني بتعينه التوبة لله في دار فضول فلمن على المراه اذا رغم عمل غروب مضينا لكن يقول لك من مضينا لكن كسبوس مضينا في يعني كثير من ها قد ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها كم ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها كم ها كما أركم أنه يكون من بعجلور وكثى بربك بجنوب عباده خبيرا بصيرا الله هو عارف جنوب عباده لخير كل عمل ما تغيب على ألمه دم اكتسبها أي بساء من كان يريد العاجلة يعني أليه يشكي الدنيا ومعه في واجه الآخرة من كان يريد العجل وفيها ما نشاء لا راح نبلعج الله ما حكمته إنه يعج يعطيها الله من الدنيا لمن يريد وزيري دعوه إنه يعج الله ثم اللي عون الله جهدهن أصلحها ما زموهم مدورة يعني يتحلجلها في الدنيا ويعطيهم ما بساضح حكمته من الدنيا ويعطيها من من منه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعى لها وهو مؤمن هؤلاء الكائنات الصايمه المشهوره على بالي مشروع عنده الله يثيبهم عليه اذا من يدعو هؤلاء ايها الهؤلاء العظماء ربي قم اعطى العطاء ربي كما حضروا لا وحنا بنعطي دوله ولا الي لا من هذا الدنيو من أراد محضور. محضور على في الدنيا الناس فضل الله ربهم على بعض يعديه غني ولا يكبير ولا يرفيع ولا يرضيع ولا يصحيح ولا يسبيب ولا يحمي ولا يقيب وإذا فضل الله على الناس على بعض في الدنيا يقول كله بفضل الله ما رضى ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلات حتى الجنة ما هي الجنة سوى ناس الناس عذاب لا تجعل مع الله إلى آخر، يعني لا تعبد مع الله إلى آخر. فتبعد ذموم محدودة، يعني بارصير مذموم من الله محدود، ما عدل. باخذ الله، يعني ما عدل عبد الله لك ولا ناسله ولا. شو برضو خذنا؟ وقذى ربك ألا تعبد إلا إياه حكم حكم عليهم أيها الناس. ألا تعبدوا إلا إياه، لا يعبدون من غيره. يعني يجعل عباد سمنه وطوعات سمنه فدع وبالوالده ماذا أحسنه؟ قضى أن أحد أحسن إلى والده والده أحسن أحسن أحسن أنا. أحسن أحسن أحسن أحسن إما يبلغن عندك انتبار أحدهما أو ثلاثهما فلا تقول له شاخوا عندك ونعجزوا فانتبار أحد التخريف فلا تقول يعني اللي بتأسف منهم هو جدار، المدير ما هي أصلها يعني ما بلي... يعني لا يقدرهم لأن ما هم بيكذروا لهم صعيد، يقصنوه بعد قال إذا بلقو أهلهم إذا أحد يقبل بمثله بلقو في برجيو فلا يقدروه، نظفوهم ولا, ولا لا يفعل أنه يتأطفوا في السقل و تجنظرهم يعني ينظروا في كل الارتياح و كل نشاط وظلاله لأنه يبغي إغداهم لا يفعل أنه يبغي لا يفعل أنه يبغي إغداهم لا يستجعوا على حسار لا يفجر ولا يتأثر إطقاء منهم الكور. من الكور الكور الشم الكور الساخة يجب ان يتبعوا انتبهوا لهم يوصف الوالدينهم انت قرئ فلات كلهم معطف فلات انهم لا لا فيهم ولا يتحفوا قال ينفروا يصيحون لا لهم اقول كريمة لهم تعالوا الجهور كريمة يعني طيب فصل الجهور الله جناح جنا حضننا من الرحمة، وقول رب صغيره يعني يعني من الرجال على فرخة جنا، يعني يحيط فرخة بيجنا حتى لا يحتم هي ولا يربهم خطيهم، <تصفيق> <يعني تصفيق> الإنسان شبه فقاهة ذليل. <تصفيق> <تصفيق> أي والله يعني الشفقة يعني يحيطهم شفقة ورحمة. يرحمهم وربي يرحمهم كما ربنا يرجعي الله ان الله يرحمهم ويخلهم في رحمته يجزيهم عنه خير الجزاء ويبدحسن لهم الى ابد تابوا عليهم وربي الله يجازيهم خير يرحمهم انجدهم الله انهم مؤمنين فقط هو بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كانوا الاولين غفورا قال الله هو داري نفوسكم لو بيجيب الحاطي واحد على الله ما راح تحمل نفوسكم هو دار لأنه يجب أحب في فلمه يرفع صوته على راديه والله داري إنه بيرحم همو ماهب بأنه بالعاني ما يعني الله دالي مش منكم بعض الكلام القاسي ان تكونوا صالحة إن نيتكم جيده ولا تشتوا تبدو لغاية نفسها في العنايهم ورحموا الشفاقهم والإحسان إليهم ولا صدر منكم الله داري فانه كان للاوابين قفورا الله يقفضل التوازين الذي يرجعوا إليه وأجل البرباح حقه، حبه قانون الحب يعطيهم حبه والمسكين أبن السبيل رعو طل حقها المسكين يعني لا وضع المسكين في جوار ولا أبن السبيل ضيع حولهم كنت يادين به ولا تبدل تبديرة يعني لا تضع مالك في غير موضع هذا تبديل انت ضاعت في غير موضع المال تضع في حرام ولا في شبه ولا في حكم باطل ولا في مع في موارع إحسان الوالدين والمساكن إن المبتدلين الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أنبضهم أهل الشياطين يعني اللي بيضع المال في غير موارع وغير موارع يعني هي حرام يقطع الحرام عشان ما يعرف الحرام هل يضع ماله في غير في غير في غير موارع يعني في الحرام تشيء نعسي في, في الله لكن إيش نفعل في السياج؟ يعني قالوا وضعوا حدودهم هاتناء لا تضعوا في الموضع ثانية سمعها الله قل الله فيقى فريقة لا تضعوا المال هنا لا تضعوا فريقة حسنوا إلى الوادين وإلى أندنوا الغربة ويأبه واحد مسكين وعيب لابن سبيل جئ ملتقى عن بلادهم عن ماله لحد لحد عليكم رأىك <تصفيق> الحدود للقبرة بأي هم نبدل؟ ما الله هم نبدل مرحبا. لا تيجي لهم حق لا يعذب أنزل عليهم ما هم الزكاة لأن حكم ما يحدده أحسن الواجبات اللي ما هي من الزكاة أن بدينا الشيطان أخلال الشيطان لربه تفورا والشيطان هو كفر بالله عظيم هو كفر بالله نعمل عمله وإما تولّذا عن... تولّذا عن عنهم ابتغاء رحمة من رب كترجوها فقول لهم قولوا ما يعني دع كاف لو ضربك يا محمد ولا مسكين ولا مزبيب ما جاء معك شيء قال وقول لهم قولوا ما يشروا بعد ربعنا ما اتجوا قالوا لهم قولوا ما يشروا لا ف... لا لك ولا يعني ما بتصير خلص منهم ما بتصير كلام ناطق يعني ما ما دي معك شيء وعاجبك منتظر رحلة من الله نبي يعطيك تخلص منهم في الساعة ما اتجوا ولا تجعل يدك مغلولة الى عندي. ولا تبصها كل البسط فتكون من الممحسورة. كان لا يلبخيل ممسك ما تدي ولا حاجة. ولا لما من كل البص تنبك كل من عرفت من الممحسورة ما يعمقش. قصد خلاص ما أقصد يعني مناس. إيه ملون يعني من ملون محسورة ما يعمقش. إيه ان ربك يبصبر في الجميل إنشاء الله يقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قال ان ربك يا محمد هو الذي بي بيصبرك لمن يشاء ويقدر يعني يضيق الرزق على من يشاء انه كان بعباده خبيرا بصيرا هو عالم بعباده وشفي باصرح تبصت الله نزعل عباده قال لا بقوا في الأرض إنهم يي يستفر أو يي يست يفترق لكن ع عالمه عالم بعباده يعني هذا كذب يعني يزلم الإنسان على لا تكتبوا للمصلحه ولا تكتبوا بكتب نحن نرزقهم رزق ما بخير حتى نرزق الله حتى نرزق البنات البنات نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن وراسا قرب الزنا انها كان فاحشه وساء سبيله يعني معصيه فاحشه يعني متعارض مع الفحش تعارض يعني عظيم من القبح وساء سبيله يعني بئس العاده هذه اعاده الزنا انه عاده سيئه ولا تشتهوا النفس التي حرم الله الا بالحق مثل هذا الحق ما اساس ولا قد استحبت هذا القبح ومو تجي مظلوما فجدع عنها وليها سلطان يعني بدي عنها للمليه يتخرب رحمه اللي يقتصر وراح نتعلم ولا يهوس صدر. إنه إمام. إنه نصر. إنه نصر. هاه. لما الجسد يجعوه ولا يهس صدر قاتل قليلا. هاه يعله قال قال إيه دخلت عليه. أدري ما لا يجب هو لقيب بلاش كوف خلاياهم يتورطون. ها خلايا سريت الجسد. لا تلقى القاتل غير من القاتل. قاسي لا ممكن لا لا كانوا مسور الله انه بارز لا بلا لا القاسم. القاسم بس ولا تستعمله مال مني الا قلت هي احسن يعني لا يعني وفرت نمت المال هناك رب له احسن إلا استكمل. الله. علي علي على لا بصراحه بصراحه الله استعمله ولا عندك عليه عليه عليه تجيب منه الا قرا حب هي يوم دقيقة هناك جات حتى ابن غاشدة لما يقترب الاجيء ويبقى يبقى العريان وأوفوا بالعهد إن راحك هذا مسؤول إذا عقدتوا عهد أحد فوفه لكن الله على هوت يعني أنفع الوثاء إن راحك هذا مسؤول بادعس الله عن العهد عندنا قرار عدد عليه وأوفوا كذا إذا كنتم. وزن البقسطاس المستقيم وزن حب أحد الله لا يقال لا يتحسب القياس والميزان ذلك خير يعني إذا أفضل من البحس والبحس وتأويله يعني عرض حسن الماء حسن يعني عرض الأذبي يفيد عرض حسن لا تجزه الله رب الدين لا ولا تكفوا ما ليس لك به علم قال لا تتبع شيئا ما معذب علم نبلا أوها مظن مستدق من جاء لا تتبع لا الدين الحق الله ما كان يقدر الحق وصدق لا يوجد من تالي بحرات كبيرة فأنا سأخذها لها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن نسي ولبالي أسأل الله عن أعمال السمع والبصر والفؤاد ملعبا يدو وكل أسأل. لا أسألك عنها ليس كذلك هذا طرق العلم السمع والبصر والفؤاد هذا الله أسألك عن ترك العلم نجالك العلم هل من أحدها لا يعني اللي دعاله هو عشان يروح يلعب ايش عرف ان الحق اتبعه وما دعهم وما سمعهم درلنا من الحقات تبعهم وقعد لها يعني ما اعرف ما بعرف ايش من قلبه لا يتبعه لا يتبع شيء ما ما ما ده بعض طيب بريكادر ها ايوه قول له عليك بس اعمل الله احسن او بصر اربعه ولا تمشي في الأرض ما ظهر، قال لا لا تمشي في الأرض المتكبرين مش مشي مت مت كبرين ومت يبرين ولا مستقبلين. أنت مشي نفس المشي أو خيار. يعني الحاء لا ي عليها وهو يهم. ن نتكبري على وجه الأرض مستقبلين. يمشي مشي الف الفراع والبطر والكبر ولا خيال. في حياتها لا في طلعة في حياتها لا لا يعيش مع الناس يتعامل وهو هرتف على رأسه يعني شامخ بأمفهمنا كبير منها هذا حديثنا إنك أنت حدق الأرض ولا أنت بنقل جبال طوله يعني قال إنك أنت حدق الأرض مهما اشتدت تنتس وضعت كار. أيها المتكبر ما من خارج الأرض لو عندك لو كيف ما هو يعني مهما شمخت الله ما انت ما انت ما انت وصل مثل الجبل في طوله انت وراء ودي يعرف كذا نفسك مسجلي مشي مشي المشي المشي المتساوين بحلك لا نفس الحياة المتعامل مع الناس والعيشة معهم الناس بانكتوه اذ يروح مترتع وراح يحمخ بانفه بعده انكتوه وينفروا منه ويكرهوه ويحاولوا يدخلوا الضرر عليهم و... كل ذلك كان سيء هو عند ربك تماخره تقول لك هذا سيئة عند ربك مطرحة يعني هذا سيئة يعني فأحشان القبيحة هي بايازي عليها مطرحة كل هذا عزنا وقال قتل الأولاد والبخل قتل عليك مطرحة والبخسن والميزان وقال لها حد يا الله إنها من المعاصية مطرحة حمد الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فبارك على محمدني وعلى آل محمد فما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منك حمد المجيد أعوذ بالله من الشيطان الطييم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أرحى إليك ربك من الحكمة الوصايا المتقدمة في درسنا همس قال بقال الله ربك أن لا تعبد إلا إياه وآث بالبرد حقه ولا تنهوا عن ساء ولا تجعل يدك مغرورا ولا, ولا تذكر اولادك ولا تذكر اولادكم ولا الزنا ولا تذكر النفس ولا تذكر بما نتي مؤخرات هذه ما خالي ان الله هذه رسالتي انه ما احق اليك ربك من حكمه علم العلم الحكمة يعني من العلم الحكيم يعني, يعني انه علم في محل في مكانه يعني حق الله مبني على مصرح وعلى مصرح, على مصرح في الناس ولا تجعل مع الله إلها آخر لا يعبد الحقائل زيّد على هذه الوصايا كمل إلى الوصايا غير تلك الوصايا السابقة فتلقى في جهنم ملوم مدهورة باقي فالله في جهنم ملوم يعني مذموم مسقّر مطرق هذا من الحكم هذا من الحكمه افاصحاب مربوطه من الملائكه ان اذن نقمت به من العظيم هذا الله مشيئين كيف اصحابه أصراكم... هو صحابه الله يعني يعني اختصر بدور واتحدث سائلنا لن يكون اللهم عباد الله وما هم من زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن استنكر عليهم صنيع هذا حين قالوا ما يشتغلن مهمل الأولاد ولما الله يقول نحن ما بنات وهم بيتحقر من البنات ولا يشتغل بنات ما يشتغل الأبور أصنفكم بذالين وأتخذ من الملائكة إنهم إنكم لا تقولون عظيمة هذا كريه عظيمة وروح ثاني وله على الله تقول ولاك صرفنا في هذا الوضع ليذكر وما يجدون إلا نفورا لا الله في لهم المديرين بهذا القران يعني بين لنا بين يعني لهم من ذا الشيء من ذا الجانب يجي لهم هذا يعني نوعها ينوعها ما وبين ينوع لهم الحجج والبراهين يبينها لهم, يبين لهم, لهم, لهم, لهم, لهم, لهم, لهم, لهم ويصرف هذا ويوضحها وينوعها لا يدخل الى من ذا الطريق ولا يدخل عليهم من ذا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 على الأمور في الأرض الدنيا إذا حد يكون واحد يشتى يغلب عليها. صراع كل واحد يشتي صلبة. حاله لبهم آلها مع الله إنهم من الدولة إلى الله يغلبه يتقابل به وياه لما عليهم ولا يجلو عليها لكن ماش بنحد بغلبه الله لا بده. مثيل الحرب. يجيب يجيب سبحانه وتعالى عما يقولون عليه كبيرة قال هذن الله متكدي سبحانه عن ما يقوله عن عن من الله عاليا ما على الله شيم متعالي أن يكون له شريك ما هو الشريف تسبح له السماوات السبع والأرض من فيه ومن يشيد لا يسبح بالحمد ولكن لا تسبحونه تسبحونه انه كان عظيم غفور قال إنه قال إن السماوات السبع والأرض وما فيه الله يعني ليش حدوله بأنهم كديس ومتعالي عن الشريك تشهد له وما بتشهد له يفعلونه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه الله شريك هو الله هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو السماوات هو مكانه هو مكانه هو الله هو شريك هو مكانه هو نظرنا هو مكانه والنهار مكانه هو مكانه هو والمطر يعني كلها هو مكانه هو مكانه هو قال على ان ندبرها واحد ما يتم الحياه ولا جاي من امر حياه الدنيا كما ينبغي الا اذا وجدت الشمس والليل والنهار والرياح والسحاب والمطر والبحر لان المطر من البحر البحر يظهر والارض كلها متكاملة متحده كلها في مصدرها في شيء واحد خدمه الانسان يعني انعاش الحياة على وجه الأرض وبقى الحياة على ظهرها واستمرار الحياة هي كلها مصالح وحدة لو انبه آلهة غير الله لو نشي لشمسها لا ما على الشمس ولا ينحبها على الشمس ولا ينحبها على ها حين في الأباد محبونا صاحب الليل ومشي الليل لحبه لكن دراينا إن انها من تبديل واحد بس ما هي دائما من الحياة لا بمدموع دها الأشياء كلها حاجة حالة الانسان لا يقايمها الناب مجموعة بكلها دلال الحالة منها نخالقها واحد وندبرها واحد انها تجبير واحد بس ما هي تجبير شركاء ما هي تجبير آله هم متعديدين والله وكل واحد في الليلة اللي يزبرها كانها تسبح والله لا تدخلت هي تسبح ت... يعني... يعني انها بتشهد ان الله تسبح بتصدح... وانها بتشهد انها مقدس وبنزم تسبيح عليه تزيل الله نزه عن الشريك ما بشرك مع الله السماء والأرض بس إذا نظر واحد فيها قال سبحان الرحمن على الشريك الله يكون الشريك إذا نظر في في فيكون كله في, في البحار والأنهار والأنصار والسهابات وياه والأرض والطين يعني ترى بس سبحان الله سبحان ماك <تصفيق> تتله على التسبيح، وتشهد الله بالتسبيح، وذي ينظر فيها يفكر فيها غاية الله. من راجب النظر السفكرة. من راجب النظر ينظر ويفكر. كل الناس. كل الناس. إذا ما مع... وإذا قد جد... وإذا قد نظر واحد عرف إن الله واحد ما عاد يبغى يجي نظر ثاني ما. لا نقدر آه ما نقدر نفكر فيك إن الله متعارف معك الشريف. وذي يعشقك ينظر ثاني نظرين ويفكر ذا ذا ما دا... حد لا يعبد عليها أخرون الآشيء ينظر للذكر ما ما ما لهم آلهام ما ما بشي بشيء أثر تشاهده مع الله ماذا أثر إلى أفن ما بشيء أثر ماذا أثر لا أثر إلى واحد وإني شيء لا شكر لله الحمد كل المخلوقات الله يبت شهادة منا إلى واحد يسبح الله يعني يعني إن فيها آية تسبحها تدل على أن الله ما هو ولكن لا تفقهون ولا ولا في فما فا... فما التسبيح يا الله اذا تذكروا ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما كان ما ما حين ما ما ما حين ما ما ما ما ما ما ما غفور حليم يعني ما ما عجل عذابكم أخركم. وغفور يعني ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما و انا اعلم اصبحت عدم الامثال مثل هذا هو المطعم و اذا كانت وقت بانه يقوم بانه يقوم بانه يقوم بانه الذين بانه يؤمنون بانه يقوم بانه يقوم بانه يقوم بانه يقوم بانه يقوم بانه يقوم بانه يقوم بانه يقوم بانه يقوم بانه يقوم بانه يقوم بانه يقوم بانه يقوم بانه فيها مستور ما حد يشوفه، مو قدرة الله. يقول لأن الله ما بيقدر عليهم البرعان، وهم الجبابره وحال قتارة، وحال شدة، وعنف، ما هو ردهم من النهاردة. و... والله سبحانه وتعالى طمأننا بإنه لا يحرمه على شيء، بيجعل بينهم حجاب. مستور، يعني يشتري منهم ومن أذاهم. ما ما يصار عنده بشرط. وجعلنا على ابنهم أكل مثل أن يخضعون في القرآن وقرأ لكن قال إذا قال ينتعلي من القرآن، لكن لكنهم ما بيحمون. أم مثل واحد على قلبه قلبهم مقليه ما يدخل أي شيء. ولا هم يسمعون ويضربون مبلغ كأنهم مثل الحين جبه واحد مطبوع على قلبه ولا ما بدهم مطبوع على قلبه. ولا في أذان واقصمان هم يسمعون. ما نحن يعني هم بواحد أصل، وقلبهم قلّفوا، يعني يصدقه. فإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، ولو على أدلة من فراء. إذا ذكرت الله وحده، وما ذكرت عصيانهم. بي بيعرض عنك وينفر من خفوضهم من من الغضب لا. ليش ما في القرآن نحن أعلم بما يستمعون به إذا يستمعون إليك وإليهم نجوى يقول الظالمون أنت تتبعون الا رجل مسبرة هم يستمعون الى النبي لكن ما بيستمعون لجلين تبعون لا الله نحن أعلم بما يستمعون به وش بيستمعون لجل إحنا بيستمعون لجل ما بده بيستمعون لحرج ده وش يطعن عليه بيدولهم المطاعن إذا جاءه اسمعوا ربط ما وجدوا لهم مدخل يطعن في القرآن يطعن في البوسات يطعن في الدين إذ يستمعون إليك يعني يتشابر ويتخابر وتوشفوا بيناتهم بينك إذ يقول الظالمون أن تتبعون إلا رجل المسكورة قابل يقول بيناتهم بينك أمهل المسكور معه الوحد وعاد مع يبعا باله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضولوا فلا يستطيعون سبيله قال ضربوا لك الأمثال قال مضح يقولوا ساعد مضح أنه شاعد ومضح أنه مجنون ومضح قالوا ان معلم يعلمه بشر، ما راح يقول أشاطر الأول يقول اكتتبها اكتتبها من عندنا، فظل كلامها الاوصاف فظلوا يعني ما ما أصابوا صفة الحديث، ما دام. إنك نبي صادق. ما استوى. ما استوى يهذب رخصه، يهذب رخصه صح. هظلوا عن ثلاث سلاستطيعونش إلا. وهم يعني كل ما ضربوا مثلا يعني يكذبهم مرادع ولا حط لهم راس ما ما ضربوك ما دافوا ما ضربوا منين يدخلوا عليك ما استطاعوا ما وجدوا لهم سبيل يهدم يا ما وجدوا سبيل أبدا خلاص ما نجديله وقالوا إذا اذا قلنا عظام ورفات فان لم ترس لنا حل جديده استنفروا المشكل انهم قالوا كان في ذا عظام ورفات بتتتت عظام دي متكتله نحن نبعث بعثة حالة من غير لحم كيف هذا أستبعدوها عندنا ما الله بعذر والله عن حين استنكروا قالوا كيف الله بيعبرهم وقدم رفاهي قدموا الله من كثرةهم ودمت الله يقول حجارة أو حديدة أو من ما يكبر في صدوركم قالوا إيش كونوا بدهم حجارة ولا حديدة ولا أي أحد الشيء عون ف الله حيكم فسيقول لنا من يعيدنا قال له ها منه انتباي عيدنا تراب كل اللي ديفة دركم الله مرحا قال هذي قدر على خلبهم أول مرحا وقال لي عيدكم ثاني مرحا مددهم سياحا يددكم تراب قال الله فسينقذونا اليك رؤوسهم ويقولون متاهن قالهم باي يميلوا محمد رؤوسهم يسمع ويستنكروا يقولوا ها مكا دايو ويقعدوا عثم الله منهم وعسى ان يكون قريبا وقال لي هو قريب يوم ما يدعوكم لا دع يعني حكيت يعني حكيت والله لا تدعهم يوم القيامة فتش بحمدهم لهم حمدان ما درسها بس اللي بيجي ينتظر ما اللي يسمع تدين وتظنون انكم الى غيدا على ظهرات الدنيا الا لما قليل فتحها قليله هي ما يوم, وابعض يوم. لا يبدؤوا يعني قال كأنهم يبدؤوا إلا ساعات من النهار. نحن نعمل بدو على بحر الدنيا. <متحدث> حياة الدنيا. وقول عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزق بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوه مبينا. قال الله النبي قال إنه يقول للمؤمن يقول التي هي أحسن على كلمة التي هي أحسن. لقى إن الشيطان يزق بينهم. إذا جاء كلمة فسده بيشكل عداوات الكلمة الرجاسية لأن الشيطان كان الانسان عدوه مبينا ما بيصدق الشيطان كلمة رجاسية هتقومي تبتها وثير العداوات بين الناس كل همسة من على شأن ما التي هي أحسن يعني يدور واحد ما هو الكلمة الرجاسية التي هي أحسن الكلام جوابه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 ليه ذا عب في قلبه تريها خيالية باي يرجع للإسلام الناس اللي بيجالها من المسلمين قال ده ليك هذا ما ما ما وجد ما يكفرون ويجوبوا إذا هم الكلام مثلها لا بأعوان منها ما عاد أحد في الإسلام ربكم أعلم وجههم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 فهم يسمونه الإيمان ولا منهم ولا تحاسبهم وتعديهم لا عليك بس. ما عليك عليهم نفضل قبص مع ذلك لا نفضل عليهم تصل عليهم آيات الله بينهم وحجده وربك أعلم بمن في السماوات والأرض هو أعلم بهم هو اللي يعديهم هو اللي هو قائل عليهم ويحاسبهم على أعمالهم هو قائل على أعمالهم بتحصها بتحصها أعمالهم كبيرة ووو كبيرة وصغيرها وخفيها وراءها بداخلها ان ولي في صلوه تكسد الله الله ياشهدون بالودي عليها هذا حسب الله كل امرها ولا يتفضلون بعض النبيين على بعض الأنبياء هم عندهم مراتب عند الله درجات ما انسوا بعض الارفاع بعض واثينا داود زبورة ومن تفضلين داود فالله الله اسمها الزبور هذا كتاب اسمه الزبور فيه مواعظ لعبة. قلت ولدينا زعمت من دونه فلا يمكنكش فضي عنكم ولا تحويله. قال الله كل قريش دولا عندهم أديب يعبد أصنام. قال بقولها يدعو أصنامها ويدعو عليها ثم يعبدوها. فلا يمكنكش فضي عنكم ما جهتمي إيش فضي عنكم أيها المشركون؟ الأصنام هذه بتعبدها ما جهت تشفض عنكم. ولا تحوله، ولا تحول, تحول الضوء، ولا تحول حالكم من حال إلى حال، من خير إلى شر، ولا من شر إلى خير. مجهة المهندس ولا كل شيء. أنا أحب ولا. رحمكم. الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيط، آيهم أقرب. يدعون رحمته ويخافون عذابه. إن رب إن عذاب ربهم كان محذورا كان قريش يعبد الملائكة. قريش كان يعبد الملائكة. ما بلبيك يعبدونهم أصنام يعني حصن ولا الملائكه ويعبدوها يعبدون صنم يعني على أساس أنها صور للملائكة. يقولون إن الملائكة فناس الله بيعبدون الملائكة. قال الله هذا لا عندكم ذي بيتعبدون الملائكة. هم هم بيتفصلوا إله الله بيطلبون الله بيعبدوا الله. ولا بيتعبدون الملائكة هم بيعبدوا الله. هم بيتفصلوا عليها بعبادات الطاعة. السجود والصلاة والطاعة والدعاء. ويتنافسوا في أقرب بيتنافسوا فالأهل لو في طاعة منهم اللي باقي هو أقرب إلى الله. واللي من رحمته يخافون عذابه. يخافون من الله ولي رحمته. فليه بتعبدون؟ إن عذاب ربه كان محذورا محضورة. الناس هالناس بيخافون من عذاب الله. الملائكة حتى الملائكه بيخافون عذاب الله. وإن من قريتين إلا نحن منهم قبل يوم القيامة أو معذبها عذاب شديد. كان ذلك في الكتاب مستورة. يعني الله لا الله ما, على الأرض. يعني مدينة <أمه> ما الله و بين الله يعني بين الله و بين الله و بين الله و بين الله و بين الله و يعني الله و بين الله و بين الله و بين الله و بين الله و بين الله و بين الله و بين الله و بين الله و بين الله و بين الله و بين الله و بين فقر ولا يُوعُون، فقر ولا يُوعُون لا يُسِّ، يعني بعض بعض الناس على بعض الناس لا دائم بين كان ذلك الكتاب مصقولاً في علم الله بدي مصقول هناك لابد ما يدع ووو منها هذا من نظره اللي عدلها وقت. هذا؟ شو نفضل التكليد؟ وما من لك ان يكون هناك ايام يقول لك ان هناك الله يقول لك ان هناك ايام يقول لك ان لا يحب يقول آية ان هناك ايام يقول لك ان هناك ايام يقول لك ان هناك ايام يقول لك ان هناك ايام يقول لها ان هناك ما يقول لك ان هناك مثل يقول لك صالح، هناك من الجبل لك ان ما ما يبغى منها يعني يقولون يحب لهم آية مثل مثلها يعني آية هي ما ي يسبب لهم مكائد عليها حجبة بعد ما كان هاي يحب لهم أنهاء ويبغ لهم مزارع فيها وما إنهم يعذبهم يعني قبل الله هذا إنهم إذا ما وضعوا بديه آية بديها آية برويها إنهم يعذبهم فالله وجما دل... من علم من علم في حكمتهم درس الايات اللي درس الاجيال اللي حسبت ضد الاولين واستعصى الاولين فشو تكذيبهم بالايات الكبار فحناهم احنا فهمنا ان من درارهم من عبد الله بيني درارهم من عبد الله ما في حكمه لذلك علمه ان هبا يجي من دلاله من يعفض الله ما استعصر الله جوم من وحضر لحين قال اخبارها الله قال انهم لا ينذوا إلا فاجر انتقار مع انهم راضين يبنوا ولا هم يجي منهم ولا هم يجي منهم إلا فاجر انتقار محاك راضيهم منهم فالتدافذي عتبه بالأدي والقاس أدي شجر نبي يوم واحد وكسر رباعيته ووجاتها كوان هنا هنا وفي شيء سيقانه وفي... جاء لها أولاد جاء لها أولاد إياهم من أعمدة الدين وان صار علي بن ابي طالب هاشم يقولوا هاشم البرغاني هاشم البرغاني كان يجي ويرجع في سفير مع المؤمنين يعني مهما خلاص وابنه عبد الله الحمد لله اللي عنده اكباب ابي وقاص تك عدو النبي اللي ادى بهاجمه اشياء باليوم باليوم واحد بس كتب يقول النبي جابكم جاب عليه يذكر اذا كان وَمَنْ انا انرسلت أن الالات لانكذب بها الاول انكذب بها الاول مستعصى من الامحد دفناهم انهاهم فلا خللا منها لا لا يعرف اس يعني اعور يعني فيها سام في من حرم عمله واعطينا ثمود ناقه ثم بصره فظلموا بها اعث الله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 أنا ده ما كذي لا أنا من جسدي كذا من جسدي بيجي كبوها ما منهم تشرب الماكلة تشرب الماكلة لها ولا بيحبون عارضة كلامها فاضرة وكان اسم راعيهم الأمر هم الله صالح قال لا تمنعها ولا يقربها بس وحلوها ترع تأكل في أولها لا أحد منها قالها ودك عليهم ما هو في مثل المرايح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 ودهار بأعمالهم لا على أعمالهم وقادر إنهم يأخذهم متى أظهر حمته أحد يعدل منه. وما جعلنا رؤيًا التي أريناه إلا فتن من الناس يشرهون ما أعرضه في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيان كبيرا رَبَّنَا بِرُعْيَةٍ فَمَنَامُ رَأَى بَلِيغًا يَهْمُهُمْ من عَلَىٰ مِنْ بَلَهُ وَحَدَّ ويرى احد أنا الله جعل حفل الناس يعني يختبرهم يختبرهم بدار بدار البيت عليهم اختبر... صبر صبر الناس وايمانهم هم لا يسمى ايمانهم إيمانهم يوم على رضانه أبايف جمع أبايف جمع أبايف تكنا ما شفناه من العونات في القرآن بعضهم بني أمية وبني مهزوم كل هذا من في وجه النبي ولا أرضي منه يحارب يعني هم قاموا شو جد أعتم منهن بعض هراهم لما فتح مكة عجل عجيب العرب يحتاج حالي مريض عنده براش ونخوفهم فما يجدهم الله طغيان كبير بخوفهم الله بالآيات ولا قال ما جئتم التقوى الله طغيان كبير يعني نادوا كفروج حوض وإذا قلنا لملاهش كذبوا لآدم فسجد سجدوا الملاهش جميع آدم إلا ابن إش عرضنا قال أسبد أسبد من محل الخطيئة لا كيف أني أسبد وثناء ذلك الذي من طين وأنا مخلوق من النار من أفضل من Adam قال عن الشهيد قال أرأيت هذا الذي كرمت عليه لأن خرستني إلى يوم القيامة هل أحتنيك من بذيرته إلى قديم؟ قال الله قال أخبرني هذا الذي خل علي عليه رح أن تقول في الأسبد إذا اخرجني إلى يوم القيامه جازت اصلان ديته اكثر اقوى بالظلال بس ما خلي حي يقبل اليمان لا باللا الذي احتي ما خلاص يسيطر عليهم احتشاهم بالظلال دعوا جاء قال ده اتى جاء المكروت فمن تبعكم منهم فإن جهنم تجزاكم جزاء المكروت قال من تبعك جهنم موعدكم وجزاكم لا يدخلكم في جهنم اذهبو كن يخفيهم جهنى كفاء جهنى مع جهنى واستفزز من استضعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بحيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأغلاد وما يعدهم الشيطان لله وراء قالوا أبلغ جهتك وإضطاقتك في أغلادهم صوت عليهم بصوتك وجيش عليهم بحيلك و... بل حياره بل على عليهم اي مبلغ تصوير ولمان على حيور ولا رجال ولا جيش يعني لا في بقيات، <تصفيق> وشاركهم في الأموال والأولاد أيضاً، يعني ويدخل عليهم في أموالهم وفي أولادهم ويدخل عليهم جميع المداخل، ما ما استبعدهم، يبغىهم من كل يدخل عليهم كل الأموال ومن الأم... حل الحزن، إذا ما تتحدثوا عن هذا حلال وهذا حرام، اللي هي الأم اللي هي شناع اللي على شر كم في الأموال. <تصفيق> ما أنت بدره ما لا أجلسه لا, لا, لا, لا بدره جلسه وعده وما يعده مشيت والله غروره ما بلغ الله ما بيو في وعده وعده إني عباد الله سلط عليهم سلطان من المؤمنين دار لهم خلاص ما جهدهم ما عرفهم وكفى عبدك وكيلة وكفى يا محمد وكيل يعني حاسب حاسب الناس ويحدد ويجازيهم على أعماله ربكم الذي يزيل لكم الفرقة والبحر يسبتكم فضلاً إننا بكم رحيمان يا الله لا محاور الناس ربكم هو الذي يزوج لكم أسفن البحر هوذي يزوجها ما كان بشي داخلية وقود بترول ولا حاجة زيالها نبي على على الهواء على الرياح في الشريعة ها واحد حاجه للديس دعاء تي على ااا ان الشيطان اللي بيعادي اضل القراش وان الشيطان انهم الملتزمين بالشيطان انهم التكفين لان مدينه الدبي ممكن يجون الدبي يسموا ممكن يعانواهم ويدموه تحصل واحده اتكبر على الله ورده يستجيب الدعوة لله ورده على وما ومشي جنبه اتكبره ما ردويته هذا عنه لو نبي بلا مالها لا بأي شبوئيه بلا مالها علاجه بأي شبوئيه بأي <تكبر> شبوئيه نعم بلغت الله هم من هم أبنس وقعه هو إمام المثبتة جيه وقعه يقوم من عمي جنوبه أسباعه وقعه وقعه بس فمتوضع بس هذا بنعمته لقد تعود فضلا لقى تسافروا للتجارات وعلى مصارحكم وملاكهم وتسيّدوا مؤسماك وإستحرون بغليها من البحر تسافروا من بلد إلى بلد وتحمل التجارات وتحملوا مصارحكم فوالله ما هي الأزمان ونفضل لكم تشكر الله إنها كانت بكم وهذا من رحمة الله هذا الإنسان إنه يسخلنا البحر يلقبوا على الله ليحفظهم يسرقوا لهم ببريع يسرقوا جبهم ريح بعيدة لا يهد لهم ريح عاصفة تغلقهم يقربوا من بعض وجزب المشجعين وإذا نسخ مبذر في الضعف ولا منكرون إلا, إلا يه إذا نسخ مبذر يعني أحد من الأموات وعصفة أبيع في البحر. لكن لن تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من الله تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من فلما تتمكن من الله سياد من ان تتمكن من ان تتمكن ما ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان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 ثم لا تجدون لكم وكيلا ثم لا تجدون ويدفع عنكم الخصد يدفع عنكم الأقرار. على الله أم أنتم ان يعيدكم في ثتابة أخرى؟ أم أن الله والله تركب الله ثاني ما الله يعسى عليهم ناصر يغيركم حين يعني كذبت على الله وعاهدت أنهم باجع أيها اللي عملتهم وخفت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 ولقد كظمنا بني آدم وحملناهم في الدولة بحر وردناهم في وفضلناهم على كثير من الخرقنات الصويرة الله أنك خظم آدم على كثير من المحلوقاته يعني كظمهم يعلم في وشرف ورفعه في الدنيا ففضلهم في أول شيء صورهم وفي سيرتهم يجيبوا رأسهم مرفوع فناوة ما يجيبوا يسير على إجينا في الجنة، ما منتصب الجنة، منتصب ما هو بس مثل نعجة مثل بقرة، رأسها مرفو. مرغوبة، هامة مرغوبة، وبعد البشرة ما ما شعر الحمير شعرها هباء ديها وصورة حسنة، خلدة وف وبلعبل وبلفهم كرم الله وباحيوناس ده ما في ناس هاي <تصفيق> لا عب على الملاكين فضل المبلغ بل على الحيوانات على بعض المخلوقات. وتسخير المخلوقات. على كثير من المخلوقات. فضل الله فضل على الله فضل على عليه. في حركته وفي صوته وفي يعبر يعبد عما في نفسه خالد. وياكل بيض يصنع مكان من الصناعات ويستورد استخارة خيرات الأرض ويجعل سائرة وسلطان على جميع نهر الأرض. الإنسان هو مسافر على, على, على كل مخلوقات على وعلى وعلى هو هو كل هؤلاء على كل هؤلاء كل على كل هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء كلها هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء كل هؤلاء و... ومكنهم الملحين على السيارات وفق طائرات وفق طائرات وفق طائرات ورزقناهم من الطيبات و... ورزقهم الله من الطيبات الطيبات أدنسك لما تنبت الأرض وفضلناهم على كثير من من خلقنات يخضيرهم فضلهم الله على حياتهم ووهبهم العبود وكلفهم وكلفهم تكالي لكن يوصلهم إلى السعادة فالأخر هل يصعد إلى الجنة؟ النعيم الدائم؟ عن التغليف من عن التغليف التغليف. الله. يا رب يوم ندعو كل أبناءهم بإمامهم. يوم القيامه هم الله كل ناس ذا بقاعدهم ذيكائهم التبرع. تعالوا أنتم يا فلان أسبوع فلان متى ولا يوم ندعو كل أبناء بكتابهم كل واحد عب كتابه كتاب فلان يعني. الو كل حدا من اخوان كتابه مكتوب له اعمال الامام ان كتابهم انه لازم يتبعوه من المحسن انها كل واحد واتبعها الى نحن بنخمن ان جاءت اياه بعد كتابه جمعت من هذا المعنى فمن اجى كتابه بيمينه منا يقرأون كتابهم ولا يضربون في ما الله بعد منهم يزيد لهم من الأخير يعطى كتابهم منه بجهور من الأبراس ولا يظهر من يعني ما ينبس الله من أعمالهم شيء يعني بايثيبهم حتى على مدار الزرح على خسن هذا الصغير مكتوبهم يوفيهم الإرحام ومن في هذه الأعمال في الاخره اعمالها وأظل سبيلا أرجو في هذه الدنيا اعمال يعني أعمى عن الحق فالآخرة ما هو يعني شيء ثواب ما عبنا عنها يعني شيء لأن مش يمكن قالوا ولا الرجل قدي قال ده إنهم باجهم عند ربهم الحسنى وأن رجت إلى الجنة منها من قبل عندهن الله إذا فضل في الدنيا أنهم إذا فضل في الآخر انهم قالوا إحنا أو بل بل الجنة يا محمد أفلات ما هي الأعراض ماش تحبوها ما بلاش تحبو الجنة بل الأعراض اللي وصفها ومشاهير ما نحنا أعطانا الله في الدنيا المال والجه والسلطة والشرف والأكرامه نحنا أهل عزة في الدنيا واحد نفعه، بنطعمه الطعام ونحمي الجار ونغيف الملهوف وبالنسبر نسبر يعني من المكارم إذا رجعنا فحنا أولا بجنا، ولعنه ما هم لاحقون ما ما يحبون أي شيء. هم عزيم إنها عزيمة جدا. إن الله، أستقبله إن الحين عبد الرحمن الله خديمهم لأنه داخل من في ببدي على ولما هذه اسفها يمين وشمال جهتان مياك مياس وقال ان ادى الله له انه ادى اعمال الحج فاحرمه جاء الشتاء جاء عملها من الثواب صلى الله عليه وعاده اضل عاده اضل عاده لا احرم عاده اضل ما له وصول الى الخير ابدا ما ضللنا عب الله الذي هو انكاد يعني المشركين وانكادوا لاكنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري لتفتري علينا غيره قال الله نذير ان مشكين منهم ومنهم اهل ذهب ما واهل ذهب ووجرش اهل المنطق وآهل, واهل الجال واهل ما اهل, أهل, أهل, أهل, أهل, أهل وبصر وحضوا ما اي ولا بحرف منهم يؤمنون يدخلون الايمان حرف يعني كل الحرف جبا بنفسهم ولا حق لهم يدخلون وووكان هناك بعير عليهم يتنازل لي لهم لي يدخلوا في الإسلام يتنازلهم يعني شوية لي لي يغبهم يدخلوا وسهلة بعد إذا جد خلو البرغبهم وسهلة بعد هم يقولوا إسلام قالوا ما يقولون إيه والله إنهم شتى فتن خليهم يحلوا يعني يتنازلون شوية الحل وسط يعني هو حل وسط حل الوسط النبي لكن ما ضاع عني والله حداه بقلب لا اتخذوه الاتحاد خليله قال لهم الاتحاد الصديق هو هو يعني الله الله استاهلو كبروه يالاه ولا انت لقد كثير تذكرون اليهم شيئا قليلا لا أنت بخ لا إنهم دخل يعني ينالهم قليل بس ما بلا النبي يقول سهلة نزلهم على أشياء بسيطة ما هي ضار في الإسلام والله ما يريد أبدا إلا الحب ليه هو ما ما لا ما ما ما بلا ما بس يعني قبائل قبيلة خواطر سهل هذا قدر الله ولا لا أنت بس ما شاء الله قد تفرم إلى هم شيء قليل إذا لا أذكنا فتغفل الحياة وضعف الناس ثم لا سيدي لك عينان نصيرا يا الله لو فعلت يا محمد نحنا بنزِق بنزِق، ضعف عذاب الحاية الدنيا وضعف عذاب الآخرة، لأنها ما إلهي بشيء أنقذينا. لكن الناس تتبس ما هو بعملنا. وهو يعني يسمعون الناس المؤمنين، الناس مش ناس اللي ولا ما هو من النبي هو بيحطه معصم من أوله، مأيض، بن واحد. من أولدها النبي، كان عظيم. ااا بدوها يعني باب إياك عني يسمع إياك. <تصفيق> الله وإن كانوا لا يستفزونك من الأرض وإن يخرجوك منها وإذا لا يداتون حدافك إلا قليلا المسركين المسركين يعنيهم ببعض صدورهم بالنبي ومتخيقين عليه وحاقدين مقدستاء ومن بقاء أهبانهم لأنه بيدعي إلى يطال آل ويظللهم في عباد التم الأصنام ويقول إنهم على بعض وها الجهر وها الغلا وها الكفر ببعض منهم منه يشتون يخرجون من النار يخرجوه خروج يعني رصاع طب قال الله لو أخرج وإذا لو أنهم خرجوا فلا يذلون خلافه إلا قليل إنهم ما أنقذوا الله إلا قليل يعذبهم الله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 بيشتق ااا اشتئن حذاء فيه محطب من عم محطب والله هذا اللي قالها أخري عاجل المدينة لا أحد هو اشتئق بضويه بضويه عندهم السنة ثمان كت ولا تجدوا يرسلونه كحويلة يعني ما ما هم تحولها للسنة لو طلدوه إن إن الله إنهم تم الله عليهم أجمع الصلاة ليدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن الفجر كأنه مشفج، أما بقى... الصلاة وتحمص، ما الله نبيه قال إيجين الصلاة ليدلوك الشمس يعني وقت يدلوك الشمس يعني وقت زوالها من إلى غسق الليل لما يضل الليل, الليل صلاة المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر. افهم ان القران الفجر كان مشروجا والله ان القران كان سوره بيتشجها ملائكه الليل ملائكه النهار تفتح مش طرف بين الليل والنار ملائكه بيحضروا الارض القران في صلاه صلاه الفجر سمى دعاء الفجر كان كان النبي يطول زياده على في صلاه الفجر يطول القران بدون ان بدون ان حصروا دعاه الليل فتهجد بهما فيلا سلى اصبر اي عبادك ربك كما دعوا محمودا وامر الله نبيه يعني يعني واجب عليه وحده دون امته الليل للنبي يقوم الليل سرقا ناس قال يعني خاصه لوحده في تمام منها الله عليه دون امته ليس للثواب عليه اصبر اي محمودا الله باذي الثواب عظيم يوم القيامة. وبعد عثك يوم القيامة يهد لك مجام محمود يحمدك فيها الناس يضحر بالناس في مقام الشفاعة عشان عشان ايوه معنى يجيه هذا التعذيب بلال لك يبعثك الله مجام محمود كما هل فلال يعني هذا الفلال هذا الأمر هو خاص بك أنا خاصة هلالك مبلغ زيادة؟ زيادة وقال من حمده أنه باقي منها الله يشفع مرام الشفاعة وما هلاله وحده يفضلها الله على سأل الأمد يابا المبهن المحمود وقلت ربي أتخلني مدخل صده وما أخذيني مخرج صدق، واجعلني من لدونك سضاء النصيرة قال الله أنه يدعى بهذا الدعاء أنه يخجيه من كهن مخرج صدق، يعني مخرج يجهن فيجر الإسلام منصر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 محرج عزها لهم أطردها لأشي وخرج محرج عزها من تصد عليهم سماها الله خرج من خريم المكة فقال إلا تنصروا فقدنا صلى الله إذا خرجوا الذين كفروا وإثنان إذا ما فرقا يقول إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنه جلمت روحا وجعل كلمة لجينك فار الصفلاء كلمة الله العليا حريم من تصد وهم مهجومين في خروجه وفضل <تصفيق> الصلاح يا يعني ما ما حد فرق عام لا في مدينه معلم من كانوا سفوان نصيره يعني حين حضر من مكه الى المدينه ندعو الله ان يجعلها انصار انصار يعني يكون لهم سفوان ويجي لكوا الله ويسهل لكم ورب وقول جاء الحب وذهب البعض يقول عندما يقول لما دخل جد جاء الحب وذهب البعض يعني يقول وقت النصر البس الله نبيه ودينه ويا ويجهاقوه البعض بالآن أولا يعني حين خرج من مكة وبدأ المصر. بدأ أنصال الإسلام يعني حين هاجر النبي يقول جاء الحب وذهب البعض باطل خلاه ذهوجا يعني ما بي ما بي ما بي, بي, بي, بي, بي, بي, بي ما له دوام ما له دوام ما ما بيبعد فئات بي يذهبوا يقتلوا يذهبوا يروح الحين ما بيبعد الآخر. منزلب ومنزلب شفاء للمؤمنين ولا لا حسارة. الله بينزل آيات القرآن وفيها شفاء للمؤمنين شفاء رحمة للمؤمنين يعني أنها بتجذب للمؤمنين أشكوها وشاعث بتأكدوا ويداود هائما متقوى قلوب متقوى هائما في قلوبهم. شيم يعني نشكوك ولا اشبه ولا ماشي لها هذا ماشي لها يعني القران هو الدواء الامراض القلوب لا الشك ولا الضن هذا ولا الجهل يبعد الجهل بيتو واحد يعذب ديره الجهل يتشبنها علم ومعرفه وايمان وثورغ له وهو بعد الجهل وبعد الشكوك وبعد الضلال وبعد الجهل ما بغيتش مشى نروحش نروح ياك جات معنينا ورحمة للمؤمنين وعطيه نعمال المؤمنين ورحمة لهم الغرعان العمل بأحكامه وشرعه وهو رحمة لأن يزكي النفس يزكي الانسان ولا يزكي شفاء من من ناحية الثانية من المرسول إلى الآية هو الشفاء حق قدر ما هو شفاء الأمراض ولا يزيد الظالمين إلا خسارة مهما يزدادوا بها الظالمين إلا خسار لأنهم وزي... وكفروا بها وازداد سحر الله عليهم وازداد كفرهم كلما نزلنا آية هم كفروا بها اجتازوا كفروا وقطعوا استمرار واذا انعمنا على الانسان اعرض وانا جانبه هذا الكافر طبيعته قال اذا انعمنا على الانسان اعرض وانا جانبه بيعرض عن شكر الله اذا انعم عليهم اسبغ الله عليهم نعما وعافا في بدنه وفي اهله وفي ماله والكافر ماله، بيعرض مش لأني أبجانبه يعني أبتعد عن حقه واستكبر ما يبي يسمع ويعرف عن الأهداف وعن سمع وعن آيات الله يتكبر وإذا ما الشرخ أنا عوزه إذا قالها إذا مثل كانت في خير يجي عليها عليها مصايب الشر عليها يعني بنتي تبين تهي كل شيء عنده ما عنده النقل فقد كل شيء وحصل في قلبه هياس وااا و وعنده خلاص نجح عليه رحمة ولا عبد قال عمل في الله والله ما طبيعه كذا لا نزل عليه مصيبه يعمل مع عمل في الله ولا يجنط ولا يأس لا عشان الله بيعوضني يعوضني في الدنيا ولا يعوضني في الآخرة ما عند الله عاد أفضل ما ما كان في الله بيفقني <تصفيق> كمان الله عليه شن أحد وتكبر في الأرض و... ولا قبل حق ولا فترضت <تكبر> الله <حكا> على رسوله هو العيد من الله لا مبصير يعرف يعرف الى اشروط النعم وراشد والله رخص ايوه جاء وقال كل خلني يعملوا على شائنه فربكم اعلم انه واحد اشيلاء قال كل يعمل على طريقته انت ايها المؤمن اعملوا في طريقكم الخط والمشكل اعملوا في طريقته فرب وربكم اعلموا به انه هو احدى اشيلاء من هو ليفل من, من صاحب الحق وصاحب الهدف شاكلتها على طريقتها شاكلتها على طريقتها وعند الخبيثات وخبيثينها؟ وفش ما قلت مساعدة والأمال طريقتها المذهبة، كل ما يعمل على دينها على طريقتها عليها و... والله هذا منه صاحب الحب يجب أن يجب كل ما يعمل ويس عن انكم انا مشكلين ان بدي اعملوا يعني قالوا لهم قالوا واحد النبي قال لها قالوا عن في الروح وحط الله ما اشوف ما هو نبي وإذا قصت عليهم وقال ما, ما, ما أخباركم كبها وقال ما علمها عند الله وحطرهم بقصة أصحابه أركض وصلوه نبي قبل ما, قبل ما يدروا أن اليهود منها لا أحدهم غير إلا في مكة ولا أجعلوا سكتوا منها معالجة لكن أهلتها في مصارى فعالت عليها وما قبل اللي مرحوم مرحوم مرحوم مرحوم لهم لحم الله يسألهم الواحد ما ولا ما ما ما إحنا جايين قدام عيسى لحم قدام عيسى كم لا قدام عيسى مش أقول الله يقول يروح من أمي ربي وما أقول من العلم من الله قال لا يقول يروح من مختصر الله بعينه سأطبق عليهم ولا أحد جايد ولا أطلع عليه بشر لأن بشار يعني ما, ما معهم عقول يعني تستطيع إنها تعرف الروح وش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 بي... يعني يحب العلم يحب بعلمها يزور طاقة فا. ما عندهم طاقة الفكريات والعقل ما يستطيع العلم بوحي ما أتسم من العلم الا قال لما معهم طاقة تستوعب فا. فهم المعلومات معلومات بوحي هل ما أرثت موكفه كل شيء باجهاتهم يدروش بوحي ما أرثتهم يدروش بيها أبداً بيرو أكبر حبس في راديه بيجابر بيسير بيجير بيحبس ولا ما يدروا شيء ولا يدروا تشريح ولا تكاريات حتى شريح ولا مجهر ولا تكبير ما تصير لا يدروا شيء ولا أي شيء لنذهب النبي الذي أوحي ما إليك ثم لا تجد ركبه على يناسبه ركيلاً الله النبي لأن الله شاء أنه نفني أنه نفني من صدر النبي ما عدي ما عدي يشفع بحج عند الله يرد له الله الامر إذا ارضوه منهم اذ ما ارضوا كانوا منهم يقبلهم بقدرته حاول سبب علمه بقدرته من سمعه جليل من شيء نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله قال جعلنا جعلنا ما عرحلنا إليك الدرعان وجعلناك في صدركه جعلنا من حملته وما قال لا إن الله رحمه في على عليك فضل إن الله رحمها منه أختار في بساله ورحمه بضرعان ورحمه من الله إن الله كان عليك كبيرة يا محمد قلنا أختار في بساله واصطفاك تبنرها إلى الناس وجعل الدرعان أرحى إليك وعنده إليك بالدرعاني والهدى برقبه بني الله عليه في نعمة حالة كبيرة قلنا إن اجتماعات الإنس والجنة على أن يأتون مثل هذا الدرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا يقول لهم يعني إذا اجمعوا وصبروا الدرآن ولا باعتنا من دعوتهم هم لا قال هذا مؤذك يا الدرآن وزليلي يا الدرآن صبروا الدرآن وحقا قال الله إذا اجتم عليه وقال أن أجلس المساعدة لم يجب أن يكون كان معروف يكون مضهيئة يعني نصير كل عام لقعه صعوية الدعاء والثاني وقال أن أتحدث لهم يجب عزل العزل وقال أن يجب سورها مثلاً يجب سورها مثلاً يجب وهو حرام وهو باقي إثناء من الدعاء ثلاثة آيات أو ثلاثة آيات إذا, إذا استروفه كذب على ما بنا و لكن يصبح مال الناس في هذا من كل مبتل فأبا أكثر الناس إلا كفراء راح نبع مال الناس في هذا القرآن من كل وسط و من كل نوع نبع عالم الآلات و صبحها لهم و بيّنها و من كل الضريل ما رضي الله يكفر و رضي الله و ما وحصلوا فينا تلات تلات تلاتين سنة، وحمدينا حصلوا في المدينة، وحقلدوا لما عبر داره وقثروا أصحابه، وقطعوا له قلوب، وراح للدارهنا اشتقت اشتقت مش هاي المسنة، وريح، يأسوا، وقالوا له، وقالوا له يا أميرك أنحمدنا حتى تفجروا لنا من الأرضين بوعاد، لما سئته لنا عين ينبع منا خجرا عرضناه في مكان كل مشروب من بلادنا بلاد أنهار مثل مثل الشام مثل أو تكون لها من نحين وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجر ولا هي لها جنة فيها أنزل نحين وفيها عنب وفيها أنهار في رصدها فالفرقات تصير جائسة سواقية نحن برد من او أو السماء الصماء فما زعمت علينا في سفن قطع قطع تساقبها علينا أو تأتيب الله من ملائفة قبيلة تأتيبهم جمعهم من عائلهم المتورة او يكون لك بيت من زهره، ولا يكون له خبز أو شغل في السماء ولا شغل في الأرض، وإحنا عم راح بعيوننا، ونطالع السماء. ولا نؤمن إلا ربي، بمحال صبيحين ولا ضبط السماء. حتى في نزل العين افتتى من الله صلاة دراع، كل واحد حتى في نزل العين افتتى وهم الله يعني تعجيز ويتئج يعني ابتعدوا معه لما لا تلحقنا من حناض من الله. قل سبحان ربي هذوم تُئلا بشر القصولة قال من الله بشر ما هي جديدة هذا المضيق قلبتها ما هي جديدة من الله بشر. أقصي رسالها عز وجل ها أقصي الله سبحان ربي تعجب تعجب لا يتعجب على أسرع عاتفهم وما من على الناس أي أمور أجمع الهدا إلا أن قالوا أعطاه الله بشر يعني قال ما وجدوا لهم حجة العلاج مكلفهم إلا قال كيف إن الله يب بشط رسول هو سبب الرسول يجهم للبشر قالوا يجيبوننا ملائكة هم يجيب يعني عله عذر وحجة يحتجونها ولكن ولا من ذلك من رسول إذا الله لو كانت في الأرض ملائكة كم. يمشون مؤمنين لمنزلنا عليهم من السماء ملائكة رسول قالوا كانت سكان مهما ملائكة بهذا من المراكه من المراكه المراكه المراكه المراكه المراكه المراكه المراكه المراكه المراكه المراكه المراكه المراكه المراكه المراكه المراكه الملائكة؟ ما المراكه المراكه المراكه المراكه المراكه المراكه الله جبريل المراكه المراكه المراكه المراكه على المراكه بشر على المراكه بشر أجلي أرسلهم يتحاطوا معه مش فهم ما جدوا حكى تحاط معه شبابهم الجنس من أجزاء مطية فهم في الحلو ونعرفه قل كفّى بالله شهيد بيني وبينكم إنهم فعلت العباد خبيرا بصيرا قال قالك في الله شهيد بيني وبينكم إيش حد لي إني تبلغكم وإيش حد عليكم إنكم كذبتوا ورفضوا دعوتي وهو بالعبادة خبير بصير هو داري بالمخذب والمصدق وبأعمال كل واحد هو داري بأعمالهم بدأ أحفاء أعمالهم و جرائمهم بجأزي كلا على عمله ومن يهدي الله فهو مهتدي ومن يضل فهو سجيد لهم أولياء من جوله قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تكلم حمد إنك تتخلف له داوتك وتقول إنهم مهتدي من قال الله أنهم محتدي فهم محتدي ودوله تقول أهل الله قال الله من ظل ما عنده شهادة محتدي خلاك ابن عمنه فكذبوا معك في إيمانهم ما أطلع جميعهم من خلاص ومن يبغى فلان تجده لهم أولياء من دونهم مع معناه أحد يدين مع معهم أنصار يخشون في الإيمان ولا يقول أنه في أنهم محتدين يحتاج يخشون منهم أنهم محتدين لا يقولوا الله والله قدم أهل الله ونحن يوم القيامة. الله لا عشر أهل طلال يوم القيامة على الجحيم على الجحيم يسحبهم على الجحيم عميا وبحما وصمة معهم جهنم مصيرهم مكانهم دبائهم وفه ويعلو فيه كل ما حبس منهم سائر كل ما حط الهيذ هذيقها راح الهيذ النار على الجحيم يعني ما يخشروا تعديس معوي بصلو لما يكمل كل شيء يغلو يغلو يديهم ويسحبوهم على وجههم يجيب يديهم رقته ويسحبوهم على وجههم ويهمنا ما بيتبعوا العذاب إلا بالله بوجهه ما عميديهم دي رقته ما بيسوي تبع العذاب ها ويعطي تعمي عيونهم العذاب العذاب ضيعوا من فوقهم وتحتهم وكل كل مكان وهم عاد فالي ما يرد الله و بده يتوجه يشوفوا اهوالها اهوال جهنم و خوفها و أصوات, أصوات. بسمع ام دي مبكلة مبكلة. ما كلامه بس قد قد يجي بعض حالات يعني هم يعملون من في نجاة العلاج لا عايز معه شيء ووأقصارهم اللي جاها العلاج يجي نو قالوا بأنهم تفروا بعائشنا حين تفروا بعائش الله وقالوا ألا كنا عبادهم ورفاصن إن لم تغزوا جديدة ولا حين تفروا بعض ولكن يقولون ان الله يحبك من الله يحبك من الله يحبك من الله يحبك من الله يحبك من الله يحبك من الله يحبك من الله يحبك الله يحبك من الله الله يحبك الله يحبك من الله يحبك الله خلق من الله يحبك من الله الله يحبك من الله يحبك من الله يحبك من الله وجه لهم أجل لا ريب فيه معهم أجل العذاب لا ريب فيه يوم القيامة في عذبهم فأنت قائلين أن الله كفروا كفر رب أجل هذا بعيد ولا محل أبدًا مع أن العظم والتراب معهم مع الله مخير قالوا أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنسان وكان الإنسان غطورا قالوا لأنهم يملكوا خزائن رحمة الله إنهم يمسكوا إنهم يبخلوا بها قالوا لأن الطبيعة ما يبخوا طبيعة الإنسان يبخوا خصائدوا للمشركين وهم يعني لأنهم لأنهم قالوا ليش إن الله يبعث يتيم أبي طالب قالوا ما يقل الله يتيم أبي طالب يبعثه نبي لماذا لا كبار أشراف القوم يحب من قتبه بالربيعة ولا أبو سفيان والوليد ابن المغير هل يهب من أشراف كبار ما يقل الله يتيم أبي طالب يبعثه ما لقي غيره قالوا ما لقي غيرك يا محمد يبعثه الغلس جاءهم فطير وغيرهم من دول أسنان بسبعين سنة أنا عاد الشاب هذا في اول اول اقول اتقي يعني حين نشتغل نهاية الشباب قالوا احنا حط من دول اصنل الاسنان قولوا شنو اشرفهم من اهل الوجاهة ها انا احس بحس اني بوحد هذا الله ولا قد افينا موث ولا تسعى آلات بينك بس قلني ايش راي لا اجاهم ان جاءهم موسى فقال لها فرعون اني لقض النفايا موسى مشكوره انشاء الله موسى الى فرعون وبني اسرائيل يستنجد انشاء الله موسى الى فرعون يستنجد بني اسرائيل من من تحت ظلم فرعون وهذه التسعة آيات بينات يعني يوعد على العالى انهم من الله وكفروا بها قال لفرعون انك مشكور يا موسى <تصفيق> قال لقد علمك ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإن لعظوا النفايا في العرض مخبورة قال موسى سبعين قال بيد علمك نكافر عن إنها آيات من الله بينات ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض ما بلعن فتحها وتشتيتها موح على الشعر كل ما بلا سحر لعدي أمه به لعدي صدقها هي تسع آيات بينات <تصفيق> العصر ويجه يدي دخلها ردها لفوق ومخرجها بالجدارة تلمع شيء والجراد والقمم والطوحان والجراد والقمم وبف هذا لا ما هو بعد عندنا ولا مع بسم الله اللي فوقه هناك اسرائيل شيء هذه الله لا ساله عن حدثنا ولقد اخذنا الاخر عن السنين من الاموال والثمره ورجعوا له وجدوا له وجدوا له وجدوا له وجدوا له وجدوا له وجدوا له وجدوا له وجدوا له وجدوا له وجدوا اظن نحن النهار ان الله هلكهم عشان يستفزهم من الارض اراجل العزم ان يستفز موسى وبني اسرائيل الارض يعني يخرجهم يقتلهم من الأرض مصر فاغربناهم ومعه جميعا وجعل الله اغربهم وهول ولين اجى حقهم بني إسرائيل يسكنهم ويتركون وقولنا من بعده بنو اسرائيل يسكنون الارض ويعبدون بعدنا اخرجوا يعني اشتئار رشا ما اشتئار رغمصر فإذا جاء رعد الآخرة جئنا بكم رفيفة جئنا بكم انتم فرعون عندما كان بغومكم وبات حاسب على من يحاسبه على ما عادم. اه دخلنا على البحر بحكي لها طرق بحكي لها قد واحد الدمور انا راحبنا عدم اه أحده الله عندله يعني لأن الحكم على توت إنزاله في ليه غلط عندله يعني عند على على والحكم على في ليه غلط لأن في البشر في حاجة حق في حاجة هدأ في ليه غلط يا وجهه وضراعه إنزل الله لأن الناس لحالته، فنزل وبالحق نزل. والدعاء يعني هو صاحب الحب. كل أواه كل ما تحفظ منه هو حد حج. حقي تعرفها قول، تعرف صحتها قول. ما ما, ما في أحد، ما في شيء باب، ولا ما في خرافة، ولا ما ما الا اللي بتعرفها قول هم ولا نهى من الله عن ذلك فلاحظ عقولهم تستنكر وأمر قبل ذلك الناس خبر بالأمل بدل الله يجيب الارحام الأحرام و... و... و... والوفاء و... والإحساب ونهى عن الظلم والفقر لحد على حد ولا أسبي على حد وقال ان و... الدبل المسلم ماله وعرضه حرام وأحمر الناس يتواصل ويتواصل الحياه تستقيم في الدنيا ويجيب الناس أسعدها جمع ويحدث تكبر على حد ولا على حد وكلها يعني تطرح في المنحة ويحلهم دائما حراطيين ويحضب عليهم دائما يحضب عليهم دائما يحضب عليهم ما حضر عليهم الله شيئا دائما خبيث حضر عليهم الحمد والله دائما يقضون يقضون لسان في الحال بعمل الأعمال المكرهة إستحوى منها العبادة وحضب عليهم الزناء مثلا يختار انشاء محترم و والله باب الحاره ما فرح يستحيش على الناس وحضاره مرقل... البلد بم... في الأمراض. و... يعني اعرب الناس لحد حاضر لحد وحضاره ما انتهى لا ما يعني يؤذي صحة الانسان المقيلات الى انتفاع عامه عن ابدان الناس مصالحكم مصالحنا على اداء الله هذول في علمهم بلا حال بلا حال بلا راحت وانهم على اداء الاخلى ما لا عجبه يعني بيحضر العدل قال قران بادخاض فاضل العدل تعالوا العدل ما تشهد الرجال وحق حتى هو واضح ولا عم على من هذين الأشياء ما يضربها وضع الأشياء في مواضعها ومنزل كل أمر في منزلته ما ما هالأشياء على خلاف ما يعني الحمال العقل يدريه وما أرسلناك إلا مبشر ونذير ما ما أرسلناك إلا بشريهم مبشر المؤمنين بثواب الله وثمن على التدين الله مع ذلك إن مدخل الإيمان قصبة ما في ذلك والقرآن فرقنا نبي تقرأ على الناس، يا الله وأنزل عليه فرقنا برقان. يعني بيننا القرآن، لا نبي تقرأ عليه الناس على يعني على مهلة ما ما أنزل على النبي القرآن دفعه على أحد، عليه خلال عشرين سنة، نبي نبيهم تنت صورة صورة ايه ايه ايه لما جاءهم أمي نبي تقرأونه أكثر العرب، نبي يحفظه، نبي النبي يحفظه نبي نبي ما قصدهم، واو قليل قليل. مع حفرتها 20 سنة ما نزلت على حالها ما فرقت على على المرض ولا نزلت على تنزيله بين ما عندها اححال مدده على حسب ايوه ايوه حق له ايوه حق له سمو لا يعني حظ حالهم اميين ما في ما النبي والمؤمنين كذا حرف كتبهم يسدوهم يطلعوها بس يسمع الدنيا يسمع الدنيا يسمع الدنيا. الدنيا. الدنيا كل آمنوا به أو لا آمنوا لا والله نحن كل بره من ولا لا به ولا نختار نسأله على حسب الحوادث يجي على حسب الحوادث ولا حاجة لا الله مستفيد لأصحاب الرسول أذيعت به وأذيعت ربهم آمنوا به الأولى تأمينوا أنت قبل شفانتهم و أبلعهم فمن سالة بدهم و أمره بدهم ما يأمينوا إن الذين أعوثوا العلم قبلوا إذا يتلاع عليهم يحبون للأدلان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كانوا عد ربنا مفعولا كان أهل العلم من أهل التوراة والإنجيل يعني بعضا ما أهل فلهم إذا يتلاع عليهم يؤمنوا به بيسجدون الله يخضعون يحضرون الأدلان يعني يحضرون سايدين على الأرض على جيههم يسجدون الله التوابق. ويقول سبحان ربنا ويشد الله لقد شوه ان كان قدر ربنا مفعولا ان ان وعد الله لا بد ما يقع يا محمد كانوا بعد النبي وهاتم ايوه اقول ان وعد ربنا نذاك باليوم الاخر وان قال خاتم ويخافون الاجانب يكون يعني بيسجدوا الله ويبكون ويجدهم خشوعا القران بيجدهم حنسمعه في خشوعه ما ينفعش ان كلت الله اوت الرحمن ايما ما تدعو فله الاسماء الحسنى ادعوا الله او ادعوا الرحمن لازم كان كما قالوا الرحمن قالوا ها محمد يذكر اله لمنا واحد وكان بيسموها الرحمن قالوا ها محمد يدعو اله لمنا ادعوا الله بدكم ايهم امن ادعوا الله ادعوا الرحمن هي هي اسماء الله في اسماء الله حول اعملوا اسم ما هو ايما ما تصف له الاسماء الحسنى وما اتقم الله رحمن يعني لا لا تتقم يقولوا أن محمد يذكر إله الا هو اسم الله هو اسم رحمن. ما هو إله الا امام ها ترى الاسماء ترى الاسماء من يمكن لما احنا بنرجع سفرهم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم لا بلا بس طروحات دي بس تاخذ بس اياما الحسنى ولا تجام الصلاهك ولا تخافك بها وتتقي الله بشكل كبير وقت لا في انت صلاتك لما يجيهم مرشد يقول لك بتدبر إله اليمامة ولا تخاف بها ما حدش معك يا محمد ايش بعوينه يقولوا لا يقولوا ابو محمد مش جاي يستهزؤ بكم وكان يدير سبيل وصف وقلت الله ان يكون لهم شريكهم في الله الحمد لله الذي لم يتحد يقولون محمد الله ان يكون لهم يقولون الله, عزيز رب الله. الله. ان يكون لهم يقولون محمد الله ان يكون لهم يكون لهم يكون لهم يكون لهم يكون لهم يكون لهم يكون لهم يكون لهم يكون لهم ولم يقول له شريف مانع شركه في الملك الملك له وحده مانع شريف الملك ولم يقول له ولي من الدولة فلم ينصر ينصره لأن الله يعني في في حالة ضعف لمن يحتاج له ولي يعني أنصاري ينصره ما هو في حاجة فيل هو قوي وكتبه تكبير يعني معظم احتضن يلقبه